جئنا مزمل الغيف نرسوم بسمة في قلبي هذا الكوني والاحتاق وعلى دروب الخير نغرس ازهورا ستفوح عطر البابل في الآفاق ستفوح عطر البابل في الآفاق أملا كنور الشمس في الإشراقي سنحطيم اليأس المدمر بالراجا ونمد جسر الحب بالأشواقي وعطاؤنا أمل الحياة يوم روح الدكفولي من ناد الدرياقي جئنا كمزن سمو بسمة في قلبي هذا الكوري والأحداقي وعلى دورو بالخير نظر سؤزور ستفوح عطر البادري في الآفاقي ستفوح عطر البادري في الآفاقي إن سنابل الليل عطاء ضرب لي عز في البذل والإنفاق سنالو حبرق في المدى مأمال نحكي هذه مرعدي للمشتاق هذا الفخر أنا خاف أرجائنا القائلين العزاء دون شقاق جناك مزني الغ. نرسوم بسمة في قلبي هذا الكوني والأحداقي وعلى دور بالخير نغرس أزورا ستفوح عطر البادل في الأفاق ستفوح عطر البادل في الآفاقي في كل ناحية ترى أمجدنا تنبي نبضي الهاوى الخفاقي سنظل دوما للعطاء شعارنا أثر هنا وهناك أجر باقي أثر هنا وهناك أجر باقي